ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمانهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاترون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات